119. وإنك إلى ربك كدحا فملاكيه 110. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا 112. إلى مسرورا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 بل الذين كفروا يكذبون هو الله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون